ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربه بايمانهم يهديهم ربه بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات نعيم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 لَقُضِيَ إلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُ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 وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَّذينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِي بِقُرآنٍ وَيَرْهَأْذَى أُبَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ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 وجرين به بريح طيبة وفرح بها جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا. ظَنُّوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أن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 ما إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختل طبيه نبات الأرض فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها اننهم قادرون عليها وظن اهلها انهم قادرون عليها اتها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالأمس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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْمَلُونَ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 وَإِنَّ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ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 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم بِهِ به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي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 هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدو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 أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إليه ولا تنظروا.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 أهمل الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضل عن سبيلك ربنا قم إسحاق أموالهم واشدد على قلوبهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم. قال قد أجيب دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدوا فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدوان حتى إذا أدركه الغرق قال آمن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 صويت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وانك في رمن من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني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 لكن مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا مِنَ من الممترين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 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضرد فلا كاشف له إلا هو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 أَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَى عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ